وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ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 وَمَن يُضْلِلِ الْفَلَنَّ تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ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 قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بويقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف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 وَلَا تُمالِ فِيهِم إِلَّا مِرَ أَوظَاهِ رَ وَلَا تَسْتَفْتِ فيِيهِم مِنهُم حَدَا وَلَا تَقُولًاَّ لِشَيءٍ إِّ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَ يَشَأَ اللهَّ واذكر ربك اذا نسيت واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ونبثوا في كهفهم 300 سنه وازدادوا تسع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 أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا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 وَضْرِبَ لَهُثَلََّجُ لَن جَعَناالِأَحَدهِ مَا جتين مِنْ أَعْنابِ وَحَفَفْنَاهُماَا بِنَخْل وَجَعَناابَنَهُ مَا زَرّع كِْلتَجَتَين آتَتْ أُكُلَهاَا وَلَم تَظْلِم مِنه شَيْئاء وَفَجر ناخِلَ لَهُ م نَهَ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 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا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 وَضْرِبَ لَهُم مَّ ثَلَحَيةِ الدُّنْياكَمَا إِنْ أَزَلناهُ مِنَ السَّماءِ فَختَلَ قَبِهِ نَبُ الأرض فَخْتَلَ قَبِهِ نَباتُ الْ الرياح وَكَانَ اللهَّهُ عَ كلُِّ شيءَي مُ قتَدِرَ المَالُ وَْبَن نَزينَة الحياتةِ الدُّنْييا وَباطِيةُ الصَّالِحَاتُ خَييرٌ عن دَ رَبّكَ ثَوابَ وَخَيرٌ أملا.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 وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا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 مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدَاءَ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا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 لَمَّا جَاوَزَ قَوْلَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِي هُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا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 قَا أأَلَم أأَقُل إِكَ لَ تَسَْقِيع معَعَْ صَبَرَ قَا ل تُآخِذنيِي بِمَ نَس تُ وَل تُ الررحِقَنيِي مِنْ أأَمْ يَسر فَوطَلَقاحَ إذَا لَ قِيِيغُلَ مَنْ فَقَتَ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 أمَّ السَّفينَةُ فَكَانَت لم ساكينَ يَععمللونَ فِي البَحرِ فَأَرَتُ أَْ عبَهَا وَكَانَ وَرَ أَهُم مِكُ خذُ كُ سَفينةٍ الرصبَ وَأََّ الغُلَامُ فَكَانَ أَبَوهُ مُؤ مَِْن فَخَشينأَ أن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 قُل اِنَّمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ اِنَّ الْحُسْنٰوٰتِ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا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 فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذْ جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي عَفْرِ جَالِيهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعُ رَبّ جَعَلَهُ دَك أَكَانَ وَعددُ رَبّ حَق وَتََكْنَا بَعضَهُم يَوْومَائذ يموجُ فيِي بعض وَنُ فيِي خَافِ الصول فَجَمَنهُم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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا الذين كانت أعينهم في غطاء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 اِكَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا